اللهم لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ولك الحمد هديتنا للاسلام فلك الحمد بلغتنا رمضان فلك الحمد اعنتنا على الصيام فلك الحمد وفقتنا للقيام فلك الحمد يسرتنا ختم كتابك الكريم فلك الحمد اللهم لك الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم فلك الحمد ربنا ورب كل شيء فلك الحمد فالق الحب والنوا منزل التوراة والإنسان والقرآن فلك الحمد اللهم لك الحمد جل شانك وعظم سلطانك وتقدست أسماؤك فلك الحمد تتابع إحسانك وتراد فامتنانك فلك الحمد من أنت فأجزلت وما حرمت لك الحمد اللهم لك الحمد كفيتنا وآويتنا ورزقتنا فلك الحمد أطعمتنا من جوع وسقيتنا من ضمأ وآمنتنا من خوف فلك الحمد اللهم لك الحمد أعطيتنا وما حرمتنا فلك الحمد أرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وأنزلت علينا أفضل كتبك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس فلك الحمد أطعناك فشكرت وعصيناك فغفرت فلك الحمد سألناك فأعطيت ودعوناك فأجبت فلك الحمد اللهم لك الحمد رحمن الرحيم قريب مجيب غفور شكور فلك الحمد رحيم ودود كريم حليم فلك الحمد اللهم لك الحمد خشعت لك الاصوات وذلت لك الرقاب وعنت لك الوجوه وسجدت لك الجباه وبكت مِنْ خشيتك العيون فلك الحمد وصلاة وسلام على من أرسلته رحمة للعالمين صلاة وسلام على من أرسلته شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا شهدنا يا ربنا أنك أرسلته للناس كافة فصل عليه شهدنا يا ربنا أنه رسولك إلى جميع خلقك فصل عليه شهدنا يا ربنا أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة فصل عليه اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا من جاء منك إلا إليك اللهم إنا عبيدك بنوا عبيدك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 اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم جعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم جعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه ويتلوه حق تلاوته اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرف القرآن واهدنا بهداية القرآن وارفعنا برفعة القرآن وجعل هقائدا نا وامامنا الى جناتك جنات النعيم اللهم شفع, اللهم شفع فينا القرآن اللهم شفع فينا القران اللهم شفع فينا القران نشهدك يا ربنا اننا نؤمن به قرآن كريم وكتاب حكيم وصراط مستقيم وحبل متين ونور مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اللهم كما جمعتنا في الدنيا على كتابك فاجمعنا في الجنة على رضوانك إخوانا على سرر متقابلين اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب ونسألك القصد في الغنى والفقر ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لطائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ونسألك مرافقة نبيك في جناتك جنات الخلود برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم ارحمنا إذا بلغت التراقي وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إليك يا ربنا يومئذ المساق اللهم أكرمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا وأعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وَاجَعَلْ آخِرَ كَلَامِنَا مِنَ الدُّنْيَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ محمد رسول الله وَتَوَفَّنَا وَأَنْتَ رَاضٍ عَنْنَا غَيْرَ غَبَّانِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا ذَا الْعَطَاءِ وَالْمَنْ يا ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عناه اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعلنا اغنى خلقك بك وافقر خلقك اليك وهب لنا غنى لا يطغينا وصحه لا تلهينا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخوتنا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ولمن دخل بيوتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا يوم القيامة من الفائزين ويم من كتابنا يا رب العالمين وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه واجمعنا في الجنة إخوانا على سرر متقابلين اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم جعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا وجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا وجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ولا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشدي يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وَلِ عَلَن خيارناَ وَل تُولِّ عَلَن شِارناَا وَجَعلهَا البَلدَ آمِنَ مُطُمَ إِ وَسَائ رَ بِلاادِ المُسلِمين وَكُلِّ إخْوانِنَ المُسْتَضْعافينَ مِنَ المُسلمينَ فيِي كلُّ مكان اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم طهر بلاد المسلمين من نجس الشرك والمشركين ودنس الكفر والكافرين وشر الظلم والظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم طهر المسجد الاقصى من دنس اليهود اللهم طهر المسجد الاقصى من دنس اليهود اللهم طهر الارض المقدسه من دنس اليهود اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم وأكرم نزلهم اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم من كان منهم محسنا فزد في حسناته ومن كان منهم مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم ارحمنا إذا واران التراب وأغلقت الأبواب وأقمنا للحساب اللهم ارحمنا إذا صرنا كما صاروا اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا قصمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآلين لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا وفقتنا إليها وأعنتنا عليها برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا إلى من تكلنا إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا إن لم يكن بك غضب علينا فلا نباليه ولكن عافيتك أوسع لنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بنا سخطك أو أن ينزل علينا عذابك لك العتبى حتى ترضاه ولا حول ولا قوة إلا بك إلهنا إلهنا أتينا بابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إلهنا دعوناك وليس لنا رب سواك أتيناك طائعين أتيناك داعين راجين أتيناك تائبين منيبين وبذنوبنا معترفين أتيناك يا إلهنا مؤملين فلا تردنا خائبين فلا تردنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا مجيب دعوة المضطرين وإنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير والصلاة والسلام على البشير النذير الرسول الكريم الرؤوف الرحيم سيدنا وحبيبنا محمد اللهم بلغهم من الصلاه والتسليم